بابا وسات الاول وجبته للان دلف في فرد طول فريت لي مدرسه يتعلم منه حلوين mafish minna, fadlin ane aخر fardu edpa al-arad mafish nuzabit tani hey! lafi! daibina isma uymien kalbina mita alp daibina kia'ba ha-tiket sik'a alamien wakabawo didunia dd aradu bifuakum ha-di bixaradu aradu zi lgidhan tardu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha صمم الغالي <سؤال> <سؤال> كل <سؤال> العيون <سؤال> فينا ما بتعلاش وعلينا بتالا <سؤال> للعاقل لفينا تلها يا ابو هجان في زينه جامدين من العين خل الوش يكفينا شر الحسد دي على مني تاوجا يا بابا على مني اول ما من نحب على الدنيا تقب بالجيب مله ملاقيه واقفوا بقرب مدينه كله بيحفظها Ja babuak okay.